بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورثين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ملون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين